ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم مَرُونِ عَيْنِ بَصَرَ كَرَتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا بل للشياقين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج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 Fasih قالل أصحاب السعير إِمَّا الَّذينَ يخشون ربهم قولكم أَوِرَ هَرُوبِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْأَطْفَى فُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ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 أو لم ير إلى الطير فلقد صافت ويقبض ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا في غرور من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلجفيع تفوح أنفوس أَفَمَن يَمْشِي مُكِبَّنَ عَلَى وَرْهِهِ أَهْدَى يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ بِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أم رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن بِهِ وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غمرا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم